يطيب لأسرة تسديلات لإمام البخاري الإسلامية بمسكة المكرمة أن تقدم لكم الدرس التاسع والثمانيين من شرش كتاب هذا المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيقي وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من قول المثلث رحمه الله تعالى وإن عين الأفضل لم يجد فيما دونه وعكسه بعكسه إلى قوله كتاب المنافذ نسأل الله تعالى أن يفعلنا بما نسمع والآن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم ودعوة على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يقول المؤلف عليه رحمة الله وإن عين الأفضل لم يجد فيما دونه وعكفه بعكفه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد دين المصنف رحمه الله بهذه المثلة حكم نظر الاعتكاف فالشخص إذا نوى نظر الاعتكاف في المسجد وكان هذا المسجد أفضل من غيره فإنه لا يجزيه أن ينصرف إلى ما دونه ومثال ذلك أن ينوي الاعتكاف في المسجد الحرام فإنه لا يجزيه أن ينصرف إلى مسجد المدينة وكذلك لو نوى الاعتكاف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجزه أن ينصرف إلى ما دونه من سائر المساجد غير المسجد الحرام والأصل في ذلك أنه إذان والأفضل أنه لا تبرأ جمته إلا به أو بما هو أفضل منه ولذلك إذا نمى الاعتكاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف إلى مسجد الكعدة فإنه قد حصل فضيلة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وزيادة حيث فضل الله مسجد الكعدة عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بمضاءفة الصلاة وفضل الله عز وجل المسجد الحرام على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بوجود عبادة الطواف ولذلك اختص بهاتين الفضيلتين التي لا يشاركه فيهما غيره من سائر المساجد فمن نوى الاعتكاف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جاز له أن ينصرف إلى مسجد مكة وهو المسجد الحرام ولا يزيه أن ينصرف من مسجد الذي صلى الله عليه وسلم إلى الأقصى أو غيره من سائر المساجد ما عدا مسجد الكعبة وفي ذلك سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث أمر الصحابية حينما نذر الاعتكاف في مسجد الأقصى أن يعتكف في مسجده صلى الله عليه وسلم وعكسه بعكسه, وعكسه بعكسه. فإنه إذا نوى الأقل جاز له أن ينصرف إلى الأعلى كما ذكرنا ومنه الأعلى لا ينصرف إلى الأدنى فالحكم في هذا على ما ذكرنا هنا ومن نذر زمانا معجنا دخل معتفته قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره لما دين لنا رحمه الله أحكام الاعتكاف المندور من جهة المكان شرع في زياني أحكام الاعتكاف الواجب من جهة الزمان فالاعتكاف فيه جانبان أولا من جهة المكان حيث يتقيد بالمسجد وإذا تقيد بالمسجد فلا يخلو إلا إن, أن ينوي مسجدا مطلقا فلا إشكال وحينئذ يجزيه أي مسجد وإما أن يعين فإن عين إما يحدد ما هو أقل فيجزيه ما هو أعلى على التفصيل الذي ذكرناه بعد أن فرغ من بيان هذا الحكم المتعلق بالزمان بالمكان شرع في بيان الأحكام المتعلقة بالزمان فلو أن رجلا نظر أن يعتكف يوما كاملا أي ليلة نهارا بليلته فإنه إذا قال لله علي أن أعتكف الأحد يوم الأحد أو الاثنين أو الثلاثاء فإنه يدخل قبل مغيب الشمس من يوم السبت وذلك لأن يوم الأحد يبدأ من ليلة الأحد وليلة الأحد إنما تكون بمغيب شمس يوم السبت فإذا أراد أن يعتكف الليلة كاملة فلا بد أن يكون بكامل جسمه في داخل المسجد من أول الزمان ولا ذلك إلا بالدخول قبل غروب الشمس فإن دخل بعد غروب الشمس فإنه لم يعتكف الليلة كاملة ولذلك من نوى العشر الأواخر فإنه يدخل قبل مغيب الشمس يوم العشرين وأما الدخول إلى المعتكف نفسه وهي القبة التي كان المدرس سلم يعتكف فيها فقد كان يدخل بعد الفجر بعد فجر ليلة الحادي والعشرين فالشاهد من هذا أن السنة من نوى الاعتكاف يوما كاملا أن يدخل قبل نغيب شمس اليوم الذي قبله حتى يحصل الليلة كاملة وهكذا بالنسبة لآخر الزمان لأن الاعتكاف فيه أول زمان وفيه آخر زمان فأنت إذا نأذنت نفسك باعتكاف يوم كامل فإن الله فرض عليك أن تستغرق الزمان بكامله فأوله قبل مغيب الشمس وآخره بعد مغيب بعد الشمس من اليوم الذي نويته فإن كنت ناوي يوم الأحد فإنك تدخل قبل مغيب الشمس تحصيلا لأول الزمان من, ليلة من يوم السبت ثم إلى غابة الشمس من يوم الأحد فقد تم نهارك وحينئذ يجزل لك الخروج فإن خرج قبل مغيب الشمس لم يستتم اعتكافه على الوجه المعتبر وعلى هذا فإن المعتكد للعشر الأواخر إذا ألزم نفسه بها ووجبت عليه نذرها فإنه يخرج بعد مغيب الشمس من آخر يوم من رمضان وحينئذ لا يخرج الشهر من حالتين الحالة الأولى أن يكون تاما ثلاثين يوما فإن تم الشهر ثلاثين يوما فحينئذ تنتظر إلى نغيب الشمس الثلاثين فإن غابت شمس يوم الثلاثين من رمضان تخرج بعد النغيب بعد أذان المغرب بمجرد أذان المغرب ينتهي الاعتكاف الواجب عليه وحينئذ إذا صليت المغرب جزلك أن تنصرف وأما إذا كانت الليلة ليلة الشك فتنتظر إلى ثبوت كونها ليلة الفطر فإذا جاء الخبر أنها ليلة الفطر في الساعة التاسعة أو الساعة الثامنة أو الساعة العاشرة فتخرج بمجرد عينك أنها ليلة العيد وذلك لانك لما تحققت ان عيده العيد لم يجب عليك اعتكافها ولا تجب بها نعم ولا يخرج المعتكف الا لما لا بد له منه المعتكف حبس نفسه لطاعة الله وفر من الدنيا وشواغلها إلى مرضات الله ومحبته فالمنبغي عليه أن يحقق هذه العباده وأن يقوم بها على الوجه الذي يرضى الله عز وجل حتى يكون أسعب الناس في القبول منه سبحانه وتعالى فإنها نعمة من الله إذا وفق عبده لاغتنان هذا الاعتكاف في ذكره وشكره وحسن عبادته ثم تقبل منه ولا يتقبل الله إلا من المتقين الذين حفظوا حقوق العبادات وقاموا بها على أسم وجوهها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى فإذا كان المعتكس لإعتكافه فإنه لا يجوز له أن يخرج من المسجد إلا لضرورة وحاجة وهذا مجمع عليه بين أهل العلم لأن حقيقة الاعتكاف هذا اللفظ الشرعي المتضمن بالعبادة الشرعية يدل على اللزوم وعلى المقت ولذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يخرج من المسجد إلا لحاجة وضرورة كما ثبتت الصحيحين من حديثه من المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاه كان لا يخرج إلا لحاجته والمراض بالحاجة البول والغائق فإذا احتاج إلى بول وغائق فإنه يجوز له أن يخرج والسبب في ذلك أن المساجد لا يجوز قضاء الحاجة فيها ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم نمنى بال الأعرابي في مسجده صلى الله عليه وسلم وأنكر الصحاب عليه ذلك أقرهم ولكن أنكر عليهم أنهم يريدون قطعه عن البول أما كون البول في المسجد لا يجلس هذا محل إجماع والله تعالى نبه إلى ذلك بقوله في بيوت أذن الله أن ترفع فلا يجل المعتكف أن يقضي حاجته داخل المسجد فإذا كان لا يجل له ذلك فمعنى ذلك أنه لا بد له من الخروط وإذا كان لابد له من الخروج فإن الخروج يكون مسموحا وجائزا فلو قلنا إنه يحرم عن المعتكف أن يخرج لقضاء حاجته لما استطاع إنسانا أن يعتكف لأنه ما من إنسان إلا وهو مضطر لقضاء حاجته ولا يمكنه أن يحدث هذه الحاجة لأن ذلك ربما أهلك وأكف نفسه فإذا كان الأمر كذلك فإنه يجوز له أن يخرج لقضاء الحاجة من بول وغائف وفي حكم ذلك ما يضطر إليه من الأكل والشرب إذا لم يجد أحدا يقوم له بإشبار, يقوم بإشبار الطعام والشراب إليه فإنه لابد له من الأكل ولابد له من الشرب فإذا لم يجد طعام ولا شراب جاز له أن يخرج فإن قلنا إن السنة قد دلت على جواز الخروج لحاجة وأنه يجوز له أن يقضي حاجة فإن الأصل يقضي أن ما أبيح للحاجة والضرورة يقدر بقدرها ومن هنا فصل العلماء فقالوا إذا اضطر, إذا اضطر للخروج لقضاء البول أو الغائط فلا تخلو أماكن قضاء البول والغائط من حال الحال الأولى أن يكون أن من حالتهم إما أن تكون قريبة وإما أن تكون بعيدة فإن كانت قريبة فإنه يقضي حاجته فيها بلا إشكال لأن قربها من النسج لا إشكال في جوازي فضائل حاجته به كان تكون لا تبعد عن النسج إلا يسيرها أما إذا كانت بعيدة فإنه يختار أقربها ولا يجوز له أن ينصرف إلى المكان الأبعد مع وجوده الأقرب فلو اختار منزله أو شقته أو عمارته أو بيته وهو بعيد عن المسجد أبعد من دورة مياه قريبة لم يجد له ذلك والسبب في هذا أنه إذا خرج لقضاء حاجته فقد استغل الوقت الذي يجب صرفه في الاعتكاف لقضاء الحاجة وما أبيح للحاجة يقدر بقدرها فكأنه يترفه ويزداد في الوقت المسموح له فلما سمح له أن يقضي حاجته في الأقرب لم يجد له أن يقضي حاجته في الأبعاد وهذا أصل عام وقاعدة عام عند العلماء أن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها ولذلك قالوا إذا أراد الشخص أن يطعن في الشاهد في الشهود وعلم فيه أكثر من جرحة ترد شهادته وبعضها أشد من بعض فإنه يختار أقل شيء لأن كشف العوراة مأذون به بقدر الحاجة وكذلك ما أكل للمخمصة والنجاعة قالوا أنه يأكل ويسد رمقه ولا يجز له أن يتزود لأن الزاد زائد عن حاجته والأصل أنه محرم فأضيح له قدر الحاجة فالأصل أنه محرم على النسلم أن يخرج من المسجد مدام معتكفا وأبيح له أن يخرج لقضاء حاجته فكأنه حينما اختار المكان الأبعث فإنه حرم عليه هذا المكان لأن الذي أجاز له الشر إنما هو الأقرب وعلى هذا لا يجوز الانصراف إلى دورات المياه البعيدة مع وجود القريبة إلا في حالات الحالة الأولى أن تكون شديدة الزحام ويكون الإنسان شديد الحصر أو يتضرر بالانتظار في الزحام بضيق نسم أو وجود ضرر من وجود بعض الضوائح الكريهة أو نحن ذلك سيجوز له حينئذ أن يختار شقة ويختار عمارته إذن أنكم بعدها متفاحشا كذلك الحكم إذا كان محتاجا للطعام والشرب فلو كان يتيسر له أن يطعم في مطعمه وهو قريب من المسجد فحينئذ ننظر إن كان جلوسه في المطعم يجحف بمثله كالعالم وطالب العلم ومن هو قدوة فتسقط مروعته بهذا المكان يجوز له أن ينصر إلى شقةه وبيته لأنه يتضرر بالجلوس في هذا المكان فوجوده عدم على حد سوى وأما إذا كان يمكنه أن يأكل فيه ولا يستضر بذلك والمكان محفوظ ولا يجد غرابة فيه فإنه لا يجز له أن ينصرها إلى مطعم أبعد مع وجود أقرب فالقاعدة أن هذا الشخص جاز له أن يفارق المسجد لضرورة وإذا جز له لضرورة لا يجز له أن يتمادى أكثر منها ومن هنا فرع العلماء أنه إذا خرج للاستشنان ومن أجل أن يستخن أو يغير ثيابه ولم يستضر باختياب التي عليه فإنه يفسد اعتكافه لكن لو خرج لقضاء الحاجة وأخذ ثيابه معه من أجل أن يزين العرق والنتن عنه واحتاج لذلك أو عليه جنابه فحينئذ لا إشكال لكن أن يخرج من معتكفه من أجل أن يستحن ومن أجل أن يترفى بالاستحنان لشدة الحرب أو نحن ذلك فلا وإننا يخرج بقدر الحاجة والضرورة لقضاء الحاجة أو إصابة الطعام ونحن ذلك والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديث السنة أنه كان إذا خرج من معتكفه إلى بيته لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة وإنما يكون لما لابد منه وعلى هذا فإنه لو تأمل الإنسان عيادة المريض وكذلك شهود الجنازة فإنها قد تصل في الضحيان إلى مقام الحاجة وقد يحتاج المريض منك أن تواسيه وتستيه ومع ذلك لم يكن عيزه السلام من هدي أن يعرض على المريض أو يجلس عند المريض وإنما كان يسأل وهو نار كيف فلان ولا يعرض عليه صلى الله وسلم عليه وسلم وهذا أصد خل به البعض بسبب الجهل بأحكام الاتكاف ولذلك تجد الإنسان يدخل إلى معتكفي ويخرج وقد تكون حالته هي هي لم يتغير لأنه لم يستشعر أنه في عبادة تلزمه بالتقيب والانضباط في حدود الشرعية بحيث لا ينصرف عن هذه العبادة لا بقلبه ولا قالبه فلذلك ينضغي على المسلم أن يحفظ هذه الأحكام وهو أنه لا يجوز له أن يفارق النفسج إلا من ضرورة وحاجة فإن وجدت الضرورة والحاجة جزله أن يخرج أما إذا اشترر فأن قال أنه يشترط أن يتصل على أهله أو يتفقد حال أهله فللعلماء قولان منهم من قال الأصل الشرعي أن المعتكف لا يجز له أن يخرج ولا يجز له أن يترفه وقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الاشتراق في الحج ولم يجزه للمعتكف فنبقي الاعتكاف على ظاهر النصوص ولا نجز لأحد أن يشترط فيه ويضعفون في هالك ومنهم من يقول نقيس الاعتكاف على الحج فكما أجاز النبي صلى الله في الحج أن تشترق المرأة فإنه يجوز للمعتكف أن يشترق والقول الأول أجزم للأصل وذلك أنه أوفق إلا أنه لو قال قائد لو أن المعتكف أثناء اعتكافه أو عند دخوله للمعتكف كانت عنده بنت مريضة أو أم مريضة أو والد مريض وخشي عليه أو كان هو نفسه مريض وخسي على نفسه فاشترف كان القياس هنا أقرب إلى الصواب لأن حديث ضباعه رضي الله عنها قالت إني أريد الحج وأنا شاكي فكأنها ألزمت نفسها مع وجود المرض بخلاف من دخل العبادة وهو صحيح قادر فكأن الشرع أعطى هذا المكلف حينما دخل بالعبادة وهو ضعيف أعطاه فسحة لأنه دخل فيها مع وجود الضرب نفسه ما لم يبزم ولذلك يقوى أن يقال بالجواز على قول بجواز الاشتراب أن يكون في حالة وجود القدر عند الدخول تحقيقا لدلالة النص الذي هو أصن في مباحث الاشتراب ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترقه ولا يعود مريضا إذا كان عنده مريض من أهله ودخل البيت لحاجته له أن يسأل كيف فلان كيف حالك يا فلان وهو مر ولا يعدج عليه لا يقصد إلى غرفته ولا يدس عنده ولا فلا وهو مر في الطريق أو في السيب أو في الصالة سأل عن أو سأل زوجته عن أبنائه وهذا لا حرف أما أن يقصد عيادته فلا وفي حكم ذلك أن يخرج من اعتكافه بقصد الاتصال على أهله للإطمئنان على مريض فإنه في حكم إياده ولذلك لا يعود وهذا أصل وقد قالت المؤمنين عائشة الله عنها حينما بيّن سمة المعتكف قالت لا يعود مريضة ولا يشهد جنازة ولا يشهد جنازة لا يعود مريضة ولا يشهد جنازة ولا يخرج إلا لما بد له منه هذه ثلاثة أمور مضت الصنة في المعتكف أن لا يعود المريض وأن لا يسهد الجنازة يخرج من معتكفي إلا لما لا بد منه يعني الأمر الضروري نعم إلا أن يسترطه إلا أن يسترطه وهو أحد الوجهين عند العلماء رحمة الله عليهم قياسا على الحج وإن وقئ في فرج فسد اعتكافه بعد أن ضينا رحمه الله حقيقة الاعتكاف والأمور التي ينضغي على المعتكف أن يلتزم بها في اعتكافه شرع في ديان ما يفسد الاعتكاف يفسده الجماع فإن حصل جماعه بينه وبين زوجه أو جماع محرم والعياذ بالله فقد خسد الاعتكاف بإجماع العلماء رحمهم الله والأصر في ذلك أن المعتكف لا يجز له أن يجامع لقوله سبحانه وتعالى ولا تباشروهن وأنتم عاففون في المساجد فحرم الله على المعتكد أن يباشر أهله فدل على حرمة المباشرة والمراد المباشرة هنا قال أنها جل إجماع على أنها, أنها إذا بلغت غايتها وهي المباشرة بالجماع أنها محرمة وقال بعض العلماء إنها محرمة للمباشرة التي يراد بها الاستمتاع إعمالا للعموم في قول ولا تباشرهن والهمز والغنز ونح ذلك من الأفعال التي تكون مقدمات للاستمتاع بالمرأة وهذا على ظاهر قول ولا تباشرهن ومن هنا تنقسم المباشرة إلى قسمين القسم الأول أن تكون المباشرة مفضية إلى الجناء أو من مقدمات الجناء فالتقبيل ونحن فهذه بالإجناع لا تجوز فبالإجماع لا يجز للمعتكس أن يقبل زوجه ولا يجز له أن يستمتع على سبيل إثارة الشهوة الحالة الثانية أن تكون المباشرة بغير الشهوة فأن تسلح المرأة شعر زوجها أو يذني رأسه من المسجد لزوجته تسلح شعره أو تغسل يده أو نحو ذلك ويحصل اللمس والمباشرة لكنها ليست مقصودة لإستمتاع فهذه جائزة بالإجماع لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح كان يدني لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رأسه فترجله وهو معتكف في المسجد صلى الله عليه وسلم نعم. فإن, جامع فإن جامع فطلع في كافه وأما إذا باشر ولم يجانع فلا يخلو من حالتين كان يقبل أو نحو ذلك فإذا بشرها ولم يجانع وحصلت مقدمة في الاستمتاع فلا يخلو من ضردين الضرب الأول أن ينزل فيفسد اعتكافه والضرب الثاني أن لا ينزل فللعلماء فيه قولان صحهما أن اعتكافه لا يفسد وأما إذا جانع فللعلماء قولان منهم من يقول يفسد اعتكافه ولا فيئة عليها ومن من يقول يفسد اعتكافه وتلزمه كثارة الجناعة في نهار رمضان القول الأول نذهب الجمهور أنه لا شيء عليه إذا جامع وهو معتكف والقول الثاني رواية عن إمام أحمد والصحيح القول الأول أن من جامع زوجته وهو معتكف أنه يفسد اعتكافه ولا يجب عليه أن يكثر لأن الكثارة خاصة بالجماع في نهار رمضان على ظاهر السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والأصل براءة الذنة حتى يدل الدليل على شغلها فالأصل أن ذنته من مطالبة بالكفارة ولا, ولا دليل على شغلها بالجماع في الاعتكاف إذ لو كان الجماع في الاعتكاف موجدا للتكثير لما سكت الشرع عن ذلك نعم ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه لكن نحل الخلاف في مسألة الكثارة وعدمها إذا وقع الجماع ليلا أما لو وقع جماع المعتكد في نهار رمضان وهو صائب فإنه تجب عليه الكثارة للإخلال بالصيام لا من بعد الاعتكاة وفرق بين كونها تجب للإخلال بالصيام وفرق بين كونها تجد الإخلال بالسيار وبين كونها تجد من أجر الاعتكاف على هذا لو سأل كفائل وقال اعتكف رجم وجامع زوجته فمن الذي يجب عليه تقول فسد اعتكافه بالإجمع فسد اعتكافه بالإجمع وأما إذا جامع فلا يخلو من حالتين إن وقع جماعه في نهار رمضان وهو صائم لزمته كفارة من أجل الصيان لا من أجل الاعتكام وإن وقع جناعه بالليل فإنه لا تجب عليه الكثار على صح القولين وهو مذهب جمهور العلماء رحمة الله عليه ويستحب اجتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه يستحب الأفضل والأكمل والأعظم أجر للمعتكف أن يستغل بالقرب وهي كل ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى من الاعتقاد والأطوال والأعمال الظاهرة فمن الاعتقاد التفكر في عظمة الله سبحانه وتعالى وكذلك استشعار عظيم فضل الله عليه فإن الإنسان لو تفكر وتأمل وتدبر في معنى الله عز وجل المغدق عليه فعظم الله وهذا وخشي منه سبحانه كان هذا منه عبادة وقربة حتى قال بعض العلماء أعمال القلوب أعظم من أعمال الجوارح أعمال القلوب من تعظيم الله سبحانه وتعالى والخوف منه وخشيته وحبه وإجلاله أعظم من أعمال الجوارح ولذلك غفر الله عز وجل لعبده لما عظمه كما في الحديث الصخيص أن الله أن عبدا قال لابنائه إذا أنا مث فاحرقوني ثم اتحقوني وذروا نصي في البر ونصي في البحر فوالله لئن قدر الله علي ليعددني عذاب لا يعدده أحدا من العالمين قال فلما ما تصنعوا به ذلك ثم ذروا نصفه في البر ونصفه في البحر فقال الله للبحر اجمعنا فيك وقال البر اجمعنا فيك فإذا هو قائم بين يدي الله قال الله عبدي ما حملت على ما صنعت قال خوفك يا رب قال قد غفرت لك قالوا هذه أعمال القلوب فالإنسان إذا عظم الله وهذا هو أجلة ولذلك أسمى الله على أهل هذه العبادة فقال الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض فالتفكر والتدبر هذه من أعمال القلوب فإذا كان الإنسان في معتكفه وتفكر في عظمة الله وتذكر ذنوبه وإساءته وتفريطه في جنب الله ودرفت عينه من خشية الله فهذه طربة كذلك إذا سبح وهلل وحمد وكبر وأثنى على الله بما هو أهله فهي قربة ببسانه وهكذا إذا قام يصلي فركع وسجد وتلا كتاب ربه فهي قربة بجوارحه ونحن ذلك من الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى فالمقصود انصراف الإنسان في معتكفي إلى الله عز وجل وهي عبادة مخصوصة المراد منها أن يتكثر الإنسان منها من قاعة الله عز وجل فيستحب له يعني الأفضل والأكبر لكن لو أن المعتكف تحدث وقتا في شيء من الدنيا ولم يكن ذلك وكان ذلك منه بقدر فإن هذا لا يفسد الاعتكاف إذا وقع منه ذلك فإنه لا يفسد الاعتكاف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام مع أم المؤمنين صفية رضي الله عنها يقلبها وكانت تأتيه وهو معتكف فكان صلى الله عليه وسلم يتحدث معها ويباسطها ثم يقوم يقلبها كما ثدت الصحيحين عنه ذلك هذا من سماحة الإسلام فالإسلام دين وسط ليس فيه رهبنة بحيث يقبل الإنسان إقبالا كليا ينطرف فيه عن أموره الضرورية وعن الأمور التي هي من جبلة البشر فإن النصارى غلط في العبادة حتى أصلحت في مقام الرهبنة والإسلام لا يريد هذا من المسلم فلا رهبانية في الإسلام وإنما يريد من المسلم أن يعبد الله ولكن لا يصل إلى درجة الغلوب ولا إلى درجة التنطع وإنما إلى درجه معتبره يصل الإنسان بها إلى مرضاق الله عز وجل متأسيا ومقتديا بنبي الرحنة صلى الله وسلامه عليه وسلامه إلى يوم الدين يستحب له الاشتغال بالقرة الظاهرة والباطنة التي يشبها الله ويرضاها ويستجمح أمرين هامين الأمر الأول أن ندم على ما فاته من الغنوض والأسيان فإن الإنسان في فاعة رحمة وفي أوقات مظلة أن يرحمه الله عز وجل برحمة فإن مواسم الخير وشاعات الفاعة والبر مظلة الرحمة لأن الله قضلها وشرفها واختارها لحكمة منه سبحانه ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة كما في الصحيح من قال بعض العلماء وأعظم ما تكون الرحمة إذا كانت العشر أو لأن الله اختار من الشهر العشر الأواخر فإذا كان الإنسان معتكذا بالعشر الأواخر وافتجمع نفسه بالإطبال على الله فإنه يندم على ما فاته من الذنوب العسيان لعله أن يخرج من معتكفي كيوم ولدته أمه لأن المقصود من الاعتكاف أن يصيب ليلة القدر ومن أصاب ليلة القدر وقامها إيمانا واحتساف غفر له ما تقدم من ذنبه فكم من أناس عليهم أو تشرق عليهم الشمس في صبيحة ليلة القدر وقد خرج من ذنوبهم كيوم ولدة أمهاتهم فهذا هو المقصود من ليلة القدر والمقصود من اعتكاف أن الإنسان يسيب رحمة الله عز وجل وعفو ومغفرة هذا العمر أول وأما الأمر الثاني الذي يستجمعه وهو الإثار من الدعاء والسؤال الله العافية في ذقي من العمر ويتضرع إلى الله عز وجل أن يحسن له الخاتنة ما بقي له من عمره كما قال تعالى فأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين فالإنسان إذا, إذا نظر إلى ما هو قادم عليه من عمري خاف من الفتن ما ظهر منها وما بطن وخاف أن يختم له بخاتمة السوء وخاف أن تذل القدم بعد ثبوتها فلذلك يخشى من الله عز وجل فيما هو قادم عليه وعصى الله عز وجل أن يلطف به فإذا حصل المعتكف هذا الشعور وهو الندم على ما فات احتقر نفسه في جنب الله واحتقر العبادة التي يقومها في طاعة الله عز وجل وأيضا أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى أن يرحمه وأن يغفر له فهذه أمور كلها تعين على شغل الوقت بذكر الله عز وجل وعليه أن ينصره إلى الله بكلية فإذا جاء من يشغل عن ذكر الله أو جاءه أصحابه أو أحبابه ورأى مهم الإفراق في الجلوس وإضاعة الوقت والتخريط في الأوقات فلا يحرط على مثلهم وإنما يسر عنهم ولذلك كلما كان الإنسان بعيدا عن الخلطة كلما كان آمس بالله عز وجل ومن, كانت ومن كان أنسه بالناس أعظم من أنسه بالله فلا خير فيه إنما يكون الأنس بالله جل جلال وإذا كنت استشعر أن أصحابك وأحدابك يدخلون السرور عليك فوالله سرورهم لا يكون شيئا أمام سرورك بالله عز وجل وإذا أحس الإنسان هذا الاحساس فإنه يقبل على الله بكلية الأمر الثاني أن تستشعر أنك ما تركت الوالدين ولا الأولاد والقرابات والأبناء والبنات من أجل تضاعة الوقت في القيم والوقات وشغل الأوقات في الأمور التي قد يكون فيها الغيبة والنميمة والأمور المحرمة إنما تركت الوالدين وتركت الأولاد من أجل ذكر الله ومن أجل طاعة الله فيستحب للإنسان أن يستشعر هذا الشعور حتى يستفرغ همته للخير والطاعة والذر نساء الله التوفير فإن العبد لا يستطيع أن يصيب الخير إلا بتوفيق الله عز وجل فكم من محد للخير لا يوفق له فيحال بينه وبين التوفيق للخير بسبب الذنوب نساء الله العظيم أن لا بيننا وبين رحمته بما كان من ذنوبنا وإساعتنا واجتلال ما لا يعنيه واجتنابه ما لا يعني هذا أصل عام لأن النبي صلى الله يقول من فاسم إسلام المرء أي من كماله وجلاله وفضله من علوم مرتبة الإنسان في الإسلام وإذا رأت ترى المسلم الكامل فانظر إلى الذي لا, يشتغل بما. الذي لا يشتغل بشيء لا يعنيه فالله عز وجل كلف كنأشه وكلف الناس أن تأمرهم بالخير وتنهاهم عن الشر استجابة لأمر الله عز وجل وما وراء ذلك من لمز الناس وأذي اليتم أو الاشتغال بفضول الدنيا فهذا مما لا يعنيه ولذلك إذا فرغ الإنسان نفسه لما يعنيه قيل لأحمد بن قيخ كيف ست قال بتركي لما لا يعنيه قال له رجل كيف ست وعنت قصير ذمين يعني أنت قصير الخلقة فكان جوابه رحمة الله عليه كان أحمد من سادات العرب ومن أهم الحلم والفضل قال كلمة عظيمة في جواب هذا السائل المحتقل له المزدري له في صورته قال له كيف ست قومك وأنت قصير فقال له بتركي لما لا يعنيني كما عناك من أمري ما لا يعنيني فهذا الأمر وهو خلقة الله عز وجل لا تعنيني وأنت اشتغلت بها مع أنها لا تعنيني أم فسدت قومي حينما تركت الفضول وتركت الاشتغال بالناس وهمزهم ولمزهم وحتقارهم والوقيع فيهم ست قومه وست الناس فالسيد الذي يتبوع منزل العالية هو الذي يسلم الناس منه وإذا سلم الناس منك أحبوك وهابوك وكما كنت عفيفا عن أعراضهم عفيفا عن عيوبهم فإنهم يعفون عن أعراضهم ويعفون عن عيوبهم كما قال الإمام مالك أعرف أطوام عندهم عيوب ستروا عيوب الناس فسطر الله عيوبهم وآلفوا ناسا لا عيوب عندهم تكلموا في عيوب الناس وكشفوا فكشف الله عيوبا بل كأي أوجد الناس لهم عيوبا نكت لهم فلذلك الإنسان الذي يشتغل بنا لا يعني خاصة الكلام في الناس وتتبع عثراتهم والوقيع فيه خاصة إذا كانت غيبة ونميمة وأشد ما تكون إذا كانت للعلماء وطلاب العلم والفضل من الكلام في الأئمة فعلى الأحيان يجلس المعتكبون ويقعون في الغيبة وهم لا يشعرون فلان طول بنا وفلان قصر وفلان تلاوة وأحسن من فلان وفلان أفضل من فلان وليس فلان قرأ بكذا ولم يقرأ بكذا وفلان يخطئ هذه أمور يقع الإنسان فيها في الغبوة وهم لا يشعر قال يا رسول الله وإنا مؤاخذون بما نقول قال فكلتك أمك يا معاد وهل يكب النار في النار على وجوهه أو على مناخره إلا حصائد ألسنته فاللسان يستغل بما لا يعني الإنسان ولذلك ينبغي على المسلم أن يعلم أن الاعتكاف لله لا لأي شيء سواه فيستغذ الأمور التي تعنيه ويطرق عنه فضول الحديث كان السلف رحمة الله عليه يخافون من فضول الحديث فخوفهم من الأمور محرمة خوف الاشتغال بها فترضيهم إلى الحرام ولذلك ينبغي المسلم دائما أن يوطينا نفسه سواء كان معتكفا أو غير معتكف خاصة طلاب العلم وأهل الفضل لأن الناس تنظروا إليهم وأنهم قدوة والشاب الممتزم الصالح إذا كان بين أهله وإخوانه وقرابة ينظرون إلي أنهم قدوا فإذا وجدوا يكثر من ذكرى الدنيا ومن العقارات والبيع والشراء فقط من أعين الناس واحتقرت مزدرة فترك الفضول وما لا يعني لا يخص بالمعتكد بل إنه أمر ينبغي الإنسان أن يكون عليه خاصة إذا كان من أهل الفضل ولذلك يقول العلماء الأمر في أهل العين وأهل الفضل آكل كالأئمة والخطبة والوعار والدعاة والعلماء ونحنهم هؤلاء بغي عليهم أن يتحفظوا في أبسنتهم وفيما يتكلمون فيه وفيما يسمعونه فإذا قرس الإنسان النجس ووجد فضول الكلام وفضول الأحاديث اشتغل بما يعنيه ذكر الله عز وجل والتسفيق والاستغفار قال كن لا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في النجس الواحد أكثر من سبعين مرة أستغفر الله أستغفر الله لأنه قدوة أنا إمام الخير وكان معلم الخير فكان إذا جرس استغفر الله فما كان يشتغل بما لا يعني صلوات الله والسلام علي فالمنبغي عن الإنسان أن يحرص على هذا يدخل له فكأنه المعتكد إذا حافظ العشرة الأيام على أنه لا يشتغل بما لا يعني قد يستمر على هذه الخطر الكريمة طيلة حياته لأن الاعتكاق مدرسة فإذا كان بطن في خلال العشر الأيام أن يستجمع قواه فيضغط على نفسي وعلى شهوتي فينضد في سلوكي وأقوالي وأفعالي يبقى أثر هذا يبقاعت ومن دلائل قبول الاعتكاف أن تجد المعتكس يخرج بخفلة من خصال خير بل يخرج بخصال فإذا تعود على أنه معتكس وأنه مراقب في أقوالي وأفعالي قد يبقى معه هذا الشعور يقول علماء هذا هو المقصود من الاعتكاف أن المعتكس هنا يبذل بمكان ويستشعر أنه ينبغي أن يستفرغ جميع جهده يخف كأنه في الدنيا من حيث هو مخلوق ينبغي أن يستفرغ وقته في ذكر الله عز وجل تنظر هذه المواقف حين الإنسان على أن يضبط نفسه ويضبط شهوته في الكلام والحديث فلا يسترسل في ما لا يعنيه نسأل الله العظيم عنه أصلنا من الزل في القول والعمل ها. يقول عليه رحمة الله شتاب المنافذ يقول رحمه الله كتاب المناسك هذا الكتاب المرد به بيان أحكام الحج والعمرة وما يتصل بهما بيان أحكام الهدي والأضاحي وما أجب الله عز وجل في هذه الفريضة العظيمة الجليلة الكريمة التي هي الرقم الخامس من أركان الإسلام يقول رحمه الله كتاب المناسك ذكر كتاب المناسك عقب كتاب الثيام لأنها الركم الخامس من أركان الإسلام مرعاة للترتيب في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيطاء الزكاة وصوم رمضان وحدي بيت الله الحرام إما مستطع أليه سبيلا فلما رتب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأركان لهذا الترتيب اعتنى الفقهاء رحمة الله عليه بذكرها مركب على هذا الوجه يقول رحمه الله كتاب المناسك المناسك جمع منسك والنسك يطلق ويراد به يراد به العبادة ويكون بالمعنى العام وبالمعنى الخاص يراد به مطلق العبادة وحمل عليه قوله السبحانه قل إن صلاة ونسك قيل النسك كل ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى فيكون قوله قل إما صلاتي ونسكي من أقصى العام على الخاص وقال أيضا يطلق النسك ويراد به العبادة الخاصة كالذبح ومن قوله عليه الصلاة والسلام قل سك نسيته كما في حديث الكعب بن عجرة في الصحيحين أي إذبح ذبيحة فالنسك يطلق بمعنى الذبح وهو الوجه الثاني بتمسيل قوله تعالى قل إما صلاتي ونسكي أي ذبحي كما قال تعالى فصلني لربك وانحق والقرآن يفسر بعضه بعضا والمناسك المراد بها هنا أفعال الحج والعمرة يسمى ذلك الطواف بالبيت والوقوف في الحج الطواف بالبيت والوقوف السعي بين الصفا والمروى والوقوف بعرفة والمبيت بنزلفة ورمي الجمار والمبيت بننى وبقية الطوافات فهذه مناسك في الحج كذلك أيضا مناسك العمر من الإحرام والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والحق أو التقصير أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل الشرعية المتعلقة بعبادة الحج وعبادة العمر كتاب المناسك فرض الله عز وجل الحج على عباده بقوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وكذلك العمرة على أصح قولي العلماء فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده كما في الحديث الصحيح عند الإمام أحمد في المسند والنسائي في السنن أن المعائشة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل على النساء حج؟ قال عليه الصلاه والسلام علينا حج عليه هل على النساء جهاد فقال عليه الصلاه والسلام عليهن الجهاد اللاقتر فيه فقال عليهن وعليهن علي انهن مجدمات وهي صيغه الاذان عليكم او فتكم ايذموها فدل هذا الحديث على أن العمره واجبه لذلك قال عليهن اي فريضه واجبه فريضه واجبة فدل على أن الحج والعمرة كل منهم مواجب هذا الذكر والأنثى في قيود وشروط سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى فضل الله البيت الحرام وجعل الله الكائبة البيت الحرام قياما من الناس يقيمون فيها طاعته ويتقربون إليه سبحانه بأفضل وأحب وأجل من يتقرب إليه وهو التوحيد الله سبحانه وتعالى جعل هذا البيت وجعل هذه المشاعر وهذه المناسك بشيء واحد وهو توشيده سبحانه وتعالى فتكون العبادة خالصة لوجهه فالمسلم يطوف بالبيت ويسعى بين الصفر والمروة وكذلك يألف بعرفة ويبيث بمزدلفة ويفعل سائر أفعال الحج توشيدا لله سبحانه وتعالى إنما جعل طوافب الزيت وبقية المنافق من أجل توحيد الله سبحانه وتعالى ولذلك ما من منسك من هذه المنافق إلا وفيه معلم من معالم التوحيد بل معالم عديدة من معالم التوحيد قصد منها أن يخرج الإنسان من هذه الإبادة وهو أخلص ما يقول لله أزوجه في قوله وفعله وظاهره وباقنه وعبادة الحج والعمرى فيها خير كثير من منافع الدنيا كما أنها تحصل أعظم منفعة في الدين فإن فيها منافع ومصالح عظيمة دينية ودنيوية فمنافع هذه المنافع الدينية توشيد الله عز وجل وكذلك أيضا جمع المسلمين في صعيد واحد استشعرنا به أخوة الإسلام وما, وما ألف الله به بين قلوبهم حتى يشف المسلم أن الله جمع بينه وبين أخيه المسلم بهذا الدين وبهذه الرابطة التي أعد وأكرم وأشرم عند الله سبحانه من رابطة النسب والقرابة ولذلك يجب الله المسلم مع جيرانه وأهل حيه في اليوم خمس مرات فإذا تم الأسبوع جمعه مع أهل البادية والراحية المدينة حتى يأتلف الناس ويحسون أنه لا فرق بينهم وأن هذه الأشكال والصور والألوان والأنافن والبلدان لا تفرق بينهم في دين الله عز وجل فيركعون ويسجدون بإمام واحد ويتقيضون بهذا الإمام ينصفون إليه سجد المليون يستمعون لرجل واحد حتى نشعر بالإلفة وبالأخوة وهل وجد على وجه الأرض يتسمع المليون والمليونين برجل